الصمد بسم الله يا عالم الغيب والشهادة نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك نحمدك يا ربي ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهدى على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم دحية مباركة من ساحة طاهرة هي ساحة مسجد الامام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم ايها الاخوة المؤمنون ونحن في هذه الايام المباركة هذه الايام التي أقسم الله عز وجل بلياليها وذكرها في كتابه العزيز بأنها أيام معلومات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن في أتم صحة وأحسن حال أيها الإخوة المؤمنون وخير ما نستهل به هذا اللقاء المبارك كلمات الله الطيبة نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف بدءا من الآية الثلاثين يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي أوض بالله من الشيطان الرجيم لا يرضى نار الرقيب وانقض نس ولت عن نفسه قد شرفا فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعُوذُ بِذِكْرِ رَبِّنَا مُتَكَائًا كل واحدة من غن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأيت وخاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ولقد راوته عن نفسه فاستعصب <تصفيق> ولئن لم يفعل والطاغرين <تصفيق> قال رب السجن أخب إلي مما يدعو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه السميع وَدَخَلَ مَعَهُ قال الآخر إني أراني أحمل فو قرسي خبز تأكل الطير نبئنا بتأويله إنا نراك من المخسنين ذلك ما من ما علمني ربي إني تركت من لا والتبعت من لا Lánnál, no أَوْ صَاحِبَ يَسِدِّنِ أَوْ رَبُّ خَيْرٌ أَمِ الله؟ لميتموها ما تغبدون من ذلك الدين القيم ولا بَنُو خَمَرَا وَمَن آخَر فَصْلُهُ فِتْنٌ كُنْ طَيْرٌ والذي فيه الذي فيه تستطياد اللهم صل على وقال الملك إني أرى سبع بقرة سماني يأكلون észben nézavó, قَالَ الَّذِينَ جَاء مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَأُنَفَ أنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع و7 اسفول بلت خضري واخرها بساتل اللي الناس ان رو دي سنيناً بألف، فما خصت فذرو في سبله، فذرو في. يَكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيمٌ وقال الملك ائتوني بك فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك الْأُمُّ بَالٌ النِّسْوَةُ فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ التي قطعنا أيديا ذلك ليعلم أن صدق <تصفيق>